ما بايتش عارف عاملي حالي مصابا عالي يعني ده اللي وصلنا لي سايب وعارف روحي فيه كل شيء إلا الفرق فما تسيبنيش وأنا مشتاق عمري ما تخيلت يوم أبعد وأسيب قلبي معاك هسدك وكذب عيني ده انت شوفت أجمل ما فيه وما كانش عندي أينية أنسك والدعى من بين إداية وتنسيت كأني ما جيت ولو حسيت هتكسرني ودارت في قلبي مشيت على عيني تغربني وتنسيت كأني ما جيت ولو حسيت هتكسرني و دارت في قلبي مشيت على عيني تغربني طال الغياب وهواج غلاب عشما في ضيعنيت مليون جواب متسبع على قلبة باللي بترديت و تحت طوعي فردني روحي من بعد دم ممشيت و ما بين ga albi tqasm noṣṣ en noṣṣ مش هزود في المدام مش هيفرق في الخصام ده لو عينك صطفة عيني يمشي وما ترميلي السلام وتنسيت كأني مجيت ولو حسيت هتكسرني ودارت في قلبي مشيت على عيني تغربني وتنسيت كأني agetu law hassit hatkasarn w darit fa albi mshi